لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما ان تبدو خيرا او ت إِذْ أَوْتَعْفُو عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِ ஹி ஓசூலிஹி ஐயூரி ஐபி நி ஊசுலிஹி ஐய கூய கூ يُرِيدُ بَعْضٌ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَنَا ذَلِكَ سَفِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ فَيُعْطِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ وَفُورًا رَحِيمًا يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَنُوا مُوسَى أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةٌ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم طريقا قُرْبِي مِيثَاقِي وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سَجَدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْثَوْا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا